بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون نفتقه بل هو الحق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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون 113. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان بقداره ألف سنة مما تعدون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 قَوْمَنَا وَسَمِعْنَا فَوْجًا عَنَّا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُنْقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآية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 أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَمْ يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ فِيهَا بِمَكْهُوفِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا 119. وعطيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 110. ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 112. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 113. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 117. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون 118. فأعرض عنهم